إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى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 لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ هُدًى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 فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مِنَ من العلم رَبَّكَ ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى.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 إن رَبَّكَ وَاسِعُ المَوْفَِ هوأَلَمُ بِكُمْ إِذ أَ شَأكُمْ مِنَ الأررض وَإِذ أَنتُم أَجَّة فِي بُطُونئُم مهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُ أَن فُسَكُمْهُوَ أَلَمُ بِمَانِ التَّقَاء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 وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِنَّ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَهْوَى فَعَشَّاهَا مَا رَشَّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هَٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ أَزِفَتِ